وكل ضلالة في النار انتهينا من كتاب الكسوف للإمام محمد إبن إسماعيل البخاري رحمه الله نسأل الله عز وجل الله أن يجعل هذا في ميزان حسناته وحسناتنا جميعا وأن نلقاه في صحيفتنا يوم أن نلقاه اللهم آمين قال الإمام البخاري رحمه الله كتاب سجود القرآن وسنتها كتاب سجود القرآن بما يسمى السجود سجود التلاوة النووي رحمة الله عليه في المهذب وفي شرحه على مسلم قال أجمعوا على سجود التلاوة أن هناك سجود أن هناك سجود التلاوة ولكن في أيها يكون لها السجود التلاوة يعني في الجملة في سجود في الجملة في سجود تلاوة لكن وقع الخلاف في أي هي سجد تلاوة واضح كلام لذلك تجد مثلا في المصاحف الخمسة عشر سجدة هذه مبناها للأسف من فعل القراء هذه مبناها على حديث عبد الله بن عمر بن العاص عند الإمام أحمد وأبي داود والذي يجدها الناس في المصاحف بعلامة السجود هذه مبنية على هذا الحديث حديث عبد الله بن عمر بن العاص علمنا النبي عليه الصلاة والسلام في القرآن خمسة عشر سجدة وبين من أول الأعراف واضح مضيا إلى أن وصل إلى اقرأ باسم ربك الذي خلق هذا الحديث إسناده ضعيف بل ضعيف جدا وضعفه أئمة الحديث وخاتمتهم الشيخ الألباني رحمة الله عليه وهذا الحديث عند أحمد وابي داود فيكفيك فيك أن هذا الحديث الذي يبنى عليه أمر السجود القرآني الذي توجد عليه العلامات مبني أصلا على حديث على حديث ضعيف مفهوم الكلام؟ هذا أولا لذلك العلماء في الجملة كما ذكرت لك كلام النووي حدث بينهم خلاف في أمر السجود التلاوة فتجد من يقول ب عشر سجدة بناء على هذا بناء على هذا الحديث ومنهم من يقول بانها 14 سجدة كعند الاحناف لأن الاحناف لا يعتبرون السجدة الثانية في صورة الحج سجدة واضح الكلام السجدة الثانية لا يعتدون لا يقولون يقولون بانها ليست ليست بسجدة واضح الكلام في الجديد قال ذلك أيضا قال ذلك بأنه السجدة الثانية ليست ليست بسجدة التي في سورة الحج الإمام مالك رحمة الله عليه يقول بأنه هناك سجود تلاوة لكن الإمام مالك لا يقول بسجود التلاوة في الصور في صور المفصل. والمفصل لمن يريد أن يعرف إنما هي الصور من أول الحجرات أو من أول قاف على خلاف بين الصحابة من أول الحجرات أو من أول قاف لأنه يكثر فواصل الصور لذلك سميت بالمفصل يعني من, من عند جزء الأحقاف واضح؟ إلى آخر المصحف سميت به خلاف بين الصحابة هل هي من الحجرات أو من عند قاف الإمام مالك رحمة الله عليه لا يقول بسجود التلاوة فيها يعني من الحجرات إلى قاف من الحجرات أو قاف عين إلى نهاية المصحف فهم الخمسة أجزاء هذه عندك فيها سجدتان سجدة النجم والسجدة اقرأ ومعذرة والانشقاك الإمام مالك رحمة الله عليه لا يقول بالسجود في المفصل وهذا مذهب عبد الله بن عباس وضحت المسألة إذن نحن أمام خلاف مسألة الإيه؟ السجود التلاوة إذن مسألة السجود الذي يكون في المصحف اللي حطين فيها العلامات هذه هذه من عند القراء الذين يكتبون في أمر المصاحف فيحطوا العلامة دي بناءً على أي شيء بناءً على حديث وأنا ذكرت قبل ذلك مرارا وتقرارًا بأن أغلب القراء جهل جهل بالعلم الشرعي وبعلم الحديث عموما. عموماً لذلك تجد من علماء الحديث من يصنف لعلماء الكراءات مصنفات يبينون لهم هذه الأخطاء كمثل هذه المسألة مسألة علامة الايه علامه السجود علامه السجود اذا احنا دلوقتي امام مساله يدخلها, يدخلها الخلاف يدخلها الخلاف طيب عند أمر الخلاف هذا الكلام باختصار هذا كلام باختصار كي تفهم المساله مفهوم وان شاء الله ممكن نجعل لها محاضره مستقله في يوم الجمعه لكن هذا الكلام في الاختصار في الجملة كي تستطيع فهمه بأن سجود التلاوة أن سجود التلاوة الموجود في المصاحف اليوم بعلامات السجدة هذا ليس ليس إجماعاً ليس ليس هذا إجماعاً قائم على نصوص مفهوم لا عبد الله بن عباس كما ذكرت لك يذهب الإمام مالك إلى أنه ليس هناك سجود في. في لا في النجم ولا في الانشقاق ولا في اقرا واضح الكلام كده ذكرت لك بان الاحناف لا يقولون بالسجده الثانيه في في الحج الشافعي لا يقول وله روايتان في هذه المساله بالسجود في سوره صاد في سوره بل هو مذهب ابن مسعود كلام اجنبي كلام أجنبي ده ماذا عبد الله الدمسعود؟ عبد الله الدمسعود عبد الله الدمسعود لا يقول به بالسجود في سورتي صاد أنا الآن بعرض لك الأمر أما تحقيق المسألة مفهوم؟ هذا أمر آخر لكن نريد أن نبين أن المسألة فيها إيه؟ حدث فيها هذا الخلاف في هذا الإطار وأن علامات السجود التي هي موضوعة في المصاحف الآن، هذه لا يسلم بها هذه العلامة، علامة السجود، هذه ليست بإجماع الصحابة في كتابة المصحف لا، مفهوم؟ وإنما هذه من أمر القراء، التي وضعوا هذه، الذين وضعوا هذه العلامة عند السجود خمسة عشرة سجدة، بيَّنت لك بأنها قائمة أصلاً على حديث عبد الله عبد الله بن عمر بن العاص وهذا إسناده عند أحمد أبي داود إسناده, إسناده ضعيف بالضعيف جدا وطوائف علماء الحديث يضعفونه وخاتمهم الشيخ الألباني رحمة الله عليه صح الكلام لذلك الشيخ مقبل بنهاد الوادع من أئمة الحديث والذي لا تعرفه أنه أقوى من الألباني في الحديث هذه أقولها لله أقوى من الإمام الألباني رحمة الله عليه في جرح والتعديل وأمر الحديث لكن التفضيل بالتفصيل هذا لا يستلزم أن يكون هذا معه الحق دائما أو مع هذا الحق دائما مفهوم فيبين هذه المسأله بأن الأمر إنما يكون قائما على النصوص يعني حينما يكون هناك سجدة في آخر سورة العراف هل صلى النبي بالأعراف الجواب أه؟ صحيح صلى النبي في صلاة المغرب بالأعراف صح كذا كويس الذين نقلوا صلاته بالأعراف هل نقلوا سجوده فيها الجواب لا لم ينقل لم ينقلها صح كلام إذن ما يصح أن أسجد أنا بتكلم في التلاوة ما بتكلم الآن داخل الصلاة يعني ده في التلاوة فضلا عن أمر عن أمر الصلاة كمان لأن كثير من الناس لا يحررون موطن النزاع زي ما تكلمنا في الإسبوع اللي فات في إيه هو تحرير محل النزاع اللي كثير جدا من طلبة العلم بيحدث بينهم خط لبط مفهوم ولا يعرف ما معنى تحرير محل النزاع فإذا وجد صورة في حديث على أن هذه الصورة بها سجدة كصاب مثلا مفهوم فهي سجد التلاوه فيجعل لها لازم ان هذه السجده تكون في الصلاه لا تحرير موطن النزاع ان الكلام فين الكلام في التلاوه فما ثبت في التلاوه يكون في التلاوه ولا تلازم بينه وبين الصلاه في الصلاه يكون في الصلاه والتلاوه ما ثبت في التلاوه لا يستلزم أن يكون في ان يكون في الصلاه لا تلازم لذلك محمد بن سيرين في مصنف عبد الرزاق لما قيل له صاحب أنس قيل له عن سجدة تلاوه في الصلاه قال لا تدخل في صلاتك ما ليس منها لا تدخل في صلاتك ما ليس ما ليس منها قال ابو محمد ابن حزم في المحلى في بيان مسألة سجود التلاوة قال وسجود التلاوة عبادة السجد نفسها عبادة صحة ولا لا فالعبادة الأصل فيها التوقف قال والسجود عبادة فمن أدخل في صلاته سجدة لم يرد عليها برهان بطلة صلاة لأنه أضاف في الصلاة سجدة صح الكلام جعل الركعة تلت سجود مفهوم المسألة آه. يبقى لا تلازم ما بين أني أجد مثلا حديث في سورة صاد على أن هنا سجدة أنني أجعلها في في الصلاة مسألة أنني أدخلها في الصلاة دي محتاجة دليل تاني من تفاهم ولا ولا مش معاي معايش لا مسألة السجود التلاوة يثبت بها دليل نعم أن تجعل هذا الدليل داخل الصلاة محتاج لدليل محتاج لدليل تاني لأنك سدخل في الصلاة عبادة والأصل فيها التوقف وصلوا كما رأيتموني أصل والذي يبلغ عن النبي عليه الصلاة والسلام أدق شيء في تفاصيل الصلاة أيترك سجود التلاوة في الصلاة؟ يعني الذي يبلغ أدق الأشياء في الصلاة زي مثلا الجلسة التي تسمى بجلسة الاستراح هذه من أدق مسائل الصلاة النظر إلى السبابة هل عبد الله بن الزبي من أدق مسائل الصلاة حينما يقول أبو هريرة بأبي أنت وأمي ما كنت تقول ما بين التكبير والقراءة ده ساكت النبي عليه الصلاة ساكت عايز يعرف ويقول ايه يعني هو ما سمعش هو لا أن نبي عليه الصلاة سكت الله أكبر وسكت فبيقول له بأبي أنت وأمي أرأيت, أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة فما تقول عايز يعرف وكان بيقول حاجة اذا الصلاة بلغ الصحابة فيها كل كل شيء يبلغوا فيه يبقى يفهم هذا الأصل أولا بأن علامات السجود التي في المصاحف هذه لا يسلم لا يسلم بها إلا الجهل المغفلين كلام صريح لأن المسألة هذه صارت يعني تيجي تتكلم في هذه المسألة يقول لك تب ما فيه علامة السجود هذا إنسان جاهل ما يفهم ما يفهم أصل هذه المسألة هو يظن أن الصحابة هم الذين أين هم الذين وضعوها يعني مفهوم هذه قائمة على حديث عبد الله بن عمر بن العاص والحديث عند أحمد عبد داود حديث ضعيف جدا لا يثبت خمستاشر سجدة خلاص لأحنا فيقول لك لا السجدة الثانية داخل الحج ليست بسجدة الشافع يقول لك أيوة في الجديد له كلام الشافع يقول لك سورة صاد هذه انما هي سجدة لشكر لنبي لنبي سجدة شكر لنبيه كما قال عبد الله بن مسعود وتبعاه الشافع على هذه المسألة عبد الله بن عباس يقول لك ليس منهم فصل سجود فلا في النجم ولا الانشقاق ولا اقرأ فيها سجود وهذا ماذا بالإمام مالك وضح الكلام كده يبقى الأصل أن كل سجدة ستسجد فيها لابد وأن تكون قائم عليها دليل صحيح كما قال الشيخ موكبر رحمة الله عليه في إجابة السائل أن السجد عبادة لأن إحنا متفقين على أن العبادات الأصل فيها التوقيف والأصل فيها كما قال ابن القيم في الصواعق المرسلة البطلان البطلان. فأيما سجد يسجد فيها المرء خارج الصلاة أو داخل الصلاة لابد لها من, من دليل اتنين أيما دليل يرد خارج الصلاة في سجد التلاوة لا يستلزم أن تكون داخل داخل الصلاة إلا, إلا بنص أيضا لأنها عبادة لأنها عبادة وضح الكلام كذا يبقى افهم هذه الضوابط في مسألة سجود التلاوة إذا فهمت هذه الضوابط في مسائل سجود التلاوة فعند كل سجدة ينبغي أن تفهم هل هذه السجدة ثبت بها دليل أم لا وفي تحرير محل النزاع الدورة اللي فاتت اتكلمنا كيف تصل إلى استنباط حكم واضح لأن الحكم حتى تصل إليه لابد من تحرير الإسناد لابد من تحرير المتن المتن فلابد أن تنظر إلى تحرير الإسناد هذا أولا لأن أمتنا أمة قائمة على الإسناد فإذا كان الإسناد ضعيف فما بني على باطل فهو باطل كيف تبني عليه احكام. لأن القاعدة التي لا يختلف عليها أحد بأن التأويل فرع عن التصحيح أو العمل فرع عن التصحيح أو الحكم فرع عن التصحيح كي تثبت حكم ده فرع عن إثبات الإسناد فحتى تثبت حكما تتعبد به إلى الله لابد أن يكون الإسناد صحيحا طيب بعد أن يثبت الإسناد لابد وأن تحرر محل النزاع في المتن نفسه مفهوم يعني سيأتي مثلا سورة صاد الإسناد فيها صحيح لكن تنظر إلى المتن هل المتن يستلزم منه أنك تسجدها حينما تقرأ بها في الصلاة هذا لا يساعدك ليس في الحديث وليه تمه سجد تحرير محل النزاع هو السجود ده كان في صلاة الجواب الجواب هو يبقى تكلم في الفارق بين سجود الصلاة أو السجود خارج خارج الصلاة صح الكلام كده فأنت كده داخل بإيه داخل بضوابط طيب نبدأ بعد ما ذكرنا هذه الضوابط نبدأ في الأحاديث التي ذكرها الإمام البخيري رحمه الله قال باب ما جاء في سجود القرآن وسنتها قال عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه هو أولا مقدما هكذا لا يثبت في سجود التلاوة لا تكبير ولا تسليم أقول لا يثبت ما قلت لم يرد عشان ما تجيش تقول لي ما في حديث. هو قلت وإيه لا يثبت لكن هناك حديث نعم لكن انت عارف ان القاعدة الحكم فرع عن عن التصحيح عشان تبني حكم ده فرع الحكم ده فرع عن التصحيح صح الكلام؟ اه اقصد احنا امه اسلام امه اسانيد الاسناد صحيح ثبت عن النبي عليه الصلاه والسلام به ما ثبت عن النبي عليه الصلاه لا يجوز لك ان تعبد به الحكم العمل بالحكم فرع عن التصحيح عن تصحيح الاسناد صح الكلام؟ دين يا ابني ما يخرج الميه دين ما يخرج الما بس تفهموا دين كده عامل زي مزان الماء بل أدق بس تفهمه واضح الكلام بالضوابط دي لما تخش أي مسألة تكون أنت عندك أصول حضرة ما تخشش تغرأ في الخلافات هتخش تغرأ جوه وأنت ما, ما عندكش قارب النجاة ما عندكش حاجة فناخد قول دا ولا قول دا ولا قول دا تبعا نعمل ايه طيب مفهوم وإنت ليك حاجتين إما أنك تقلد وتحذب مفهوم وإما أنك تقول والله خلاص الدنيا كلها حلو ما فيهش أي حاجة وهذا مزموم وهذا مزموم لكن أنت لما تدخل بأن الأصل أن هذا السجود عبادة وأن العبادة الأصل فيها البطلان صح الكلام تجد مثلا في جميع مسجد المسلمين لا أعرف مسجد الله, يعني الله أعلم هذا في تصوري أنا ما شفت حاجة زي كده لو جي مثلا عند سورة ماريام في السجدة لابد أن ما دليلك لأنا هقول لك ما دليلك في التلاوة فضلا عن دليلك داخل الصلاة يعني ما دليلك في التلاوة فضلا عن دليلك داخل داخل الصلاة فهم الكلام يبقى أنت كقارئ للقرآن كحافظ للقرآن إمام بتصلي بالناس ده من علم الفرض بعين عليك دي من علوم فرائض فرائض الأعيان عليك طالما هتحفظ الكرآن وما في حفظ الكرآن أو أنت إمام بتصلي بالناس مفهوم لازم لو في حب وانتماء الأصل لازم أنك تتحرى هذه الأمور الأعراف دي دليلها إيه دليل السجدة فيها إيه ما هو النبي عليه الصلاة والسلام قرأ بالأعراف في سورة المغرب عند الإيمان البخاري ما سجتش فإيه دليل السجود طيب السجود سورة بني إسرائيل سورة الإسراء طيب السجود ده إيه الدليل عليها اللي هو حديث عبد الله بن عمر بن العاص طيب وفهمت أنه الأئمة قديماً وحديثاً يضعفونه أفهم حينما تأتي إلى النحل النحل سجد فيها عمر في صيوح البخاري لكن سجد فيين خارج الصلاة في الخطبة فقرأ بها ثم نزل فسجد فقرأ أيضا بها في الخطبة في الجمعة التي تليها فتهيأ الناس للسجود قال أيها الناس إنا لم يفرض علينا السجود فمن سجد فقد أحسن ومن لا فلا حرج عليه وده نص وهذا يعد إجماع من الصحابة على أن السجود التلاوة ليس بفرد وهذا يرد على الأحناف لأن الأحناف يقولون بأن سجود التلاوة واجب واجب في فهم الكلام واجب سجود التلاوة واجب لذلك لو نسيت عند الأحناف سجد التلاوة داخل الصلاة فيها سجد ساهو على. ده أنا بكلمك إن السجدة دي خارج الصلاة إيه دالي فضلا عن داخل الصلاة إيه دالي لها فضلا إن أنت لو تركتها تسجد لساهو شوف الغربة اللي إحنا عاشين فيها داخل الصلاة بقى بين المسلمين بين حفاظ القرآن كلام ده أنت لما تتكلم فيه مع الجماعة في حفاظ القرآن وقراء القرآن وأئمة المساجد قلنا ما... ايه الكلام ال... ده ما هو فعلا ايه الكلام ده لأن أغلب القراء جاهل بالعلم الشرعي ذلك عبد الله يدنى سعود كما في سنن الدارمين قال كيف أنتم إذا لبستكم فتنة يهرم عليها الصغير ويربو فيها الكبير قالوا متى؟ قال إذا كثرت قراءكم وقل علماؤكم وهذا كلام عام فبينشغل بالكراءة وحفصه ورشه وإلى آخره وهو أصلا لا يفهم باب الطهارة باب الطهارة لا يفهمه لذلك تجد كثير من القراء إما صوفية إما بتوع مش عارف جماعات وإما في خوارج وإما هنا نسأل الله السلامة العافية يبقى أنت تفهم عندك الضوابط دي إن أولا واحد ما الدليل على أن هذا السجود للتلاوة لأن السجود عبادة كويس اتنين إذا صح الإسناد إلى سجل التلاوة ما الدليل على أن هذه السجدة تكون تكون داخل الصلاة لأن النبي عليه الصلاة والسلام قرأ مفهوم الكلام كده فما الدليل على أنها داخل, داخل الصلاة ولا يصلح في هذا الباب قياس يقول لك قياسا طالما أنت قلت قياسا يا راجل جاهل مش فهم حاجة في علم الأصول ولا تفهم شيء في أصول العلم يبقى تتعلم طالما قلت قياسا ما يصح كما قال الإمام أحمد في أصول السنة قال وليس في السنة تي. قياس ولا يضرب لها الأمثال ولا تدرك بالعقول والأهواء انما هو لاتباع وترك الهواء ده الأصل فالموضوع مش هاية الموضوع مش هاية ابن حزم يقول لك إيه يقول لك فإدخال ينبغي